يوجد بعث المسافير هل يقال ان اهل السنه والجماعه لم يختلفوا في أصول العقيده ابدا لا نقول الصحابه الصحابه مختلفون مختلف اما اهل السنه والجماعه من افاضل من بعض الاختلافات اختلافات التي لا تؤثر المنهج مثل الاسلام والإيمان في واحد مثل هذه الاشياء وكل منهم اجتنبه وصار ان الايمان والاسلام شيء التغايراني خال الإسلام كما تحييز جبريل وغادرين العمال الظاهرة وكما أنها الأعمال بطل لما تسرق على الألمان ومهما الله واتقيم الصلاة واتقيم الضخاة واتقيم الزيخ واتقيم الغبضة واتقيم حين استطاع جاء الله تسلح الإمان بالله ملايسة ومهما تسلح فمن إذا اجتماعات ستركوا إذا من هذا النحن وهي لا إن شاء الله خالفا من الكلام الامام احمد في تدبيع الواقع في القرآن أنه من أحجن في الشكل السلام المذنف حتى يمين خوضه ويبينه وما هذا ليس من السلام المذنف هذا من السلام الواضح تبديد عم يعني لما يتوقف هذا كلام كلام بيين لشكل هذا نعم لكن سؤال يعني احمل بجع بهذا هل يبدأ عمثال هائلة نعم يبدأ عمثال هائلة إذا كان توقف كان القرآن مخلوق أو صالح القرآن مخلوق ينبدأ ولا ينبدأ يبدأ إذا توقف والله لا أعلم صالح القرآن مخلوق أو المخلوق وقتدئ <تصفيق> الآن هذه الميازين موازين يعني الخلخلة كم ميء واحد عنده عشرات البدع الكبرى وهم امام جدد ما في اخر الاسلام من هؤلاء هذا الذين يبيعون الاسلام ويبغضون وإذا هذا اهل البدع لا يفهمون واذا وقع اهل البدع في البدع الكبرى العظائم تلك ما فلا هذا من البلاء العظيم الذي نزل بشباب الامه بهذا الامر هذا التلبيس وهذا الحيل توضع مناهج فلا تدري البدع والخطبه المنهج الباطن هو السنه الحقيقي يدمر الافلاك وله افرادها ثم هو اول ما يقول في الارجاع فتوضع القواعد والاصول لحمايه البدع والاله وفي شل الغارات على اهلك كله بالباطل ما هي السلوك التي تنصحون طالب العلم باقتنائها في مساله القضاء والقدر كتب في عتاب تيميه ومن الشفاء العديد له كتاب القضاء للتيميه كتاب القضاء لابي داود والصحاويه والوسطيه وغيرها وان تقرا البخاري كتاب القدر ومسلم كتاب القدر وصار كتاب القدر يجيبون كتاب القدر هو كلام اشتغل على ذلك ذكرناه هل ايش كلام السلام صوره ذاتيه فقط ام ذاتيه متعليه ذاتيه تؤذيه ومن يتكلم الى شعر فتشرح ذاتيه وفيها نعم يقول هاي الكلام الثداثية هذا الثداثية هذا يقول نشعرية الكلام عندهم هو القائم بالذات من غير حيث هنا فوق بس يقول الكلام الثداثية لكن يتكلم لا هل يقول الكلام الثداثية يقدر بها الكلام يتكلم ما تجاوه بالذات إلى جرجات قل لو كان البحر بداية لكي لا تربي إذا ذكت البعر قال انقضت كلمات ربي ولو كان ان في ذلك قول امام احمد بن عبد الرحمن الله قدر وان لا يناقض احدا ولا يناقض ولا ادعى الكذب انا بدل الشيء من طلاب العلم روح يناقض القدر طغاء الوقت الروابط مع الجنيه مع ان استطيع ان يناقض القدر الى هذه القضايا، قضايا لا رخصه فنظر الشبهات والظلال لكن العالم الذي تمكن الذي يعرف أنه ينفع بهذه المناظرة إما يصل على السنة ورقم أهل باطل وإما أن يعجي الله هذا الليلة أبو الله يكون طالب هدى لبين الله أما الصغير المسلم الضعيف فلا تجعله فلا أكثر هذا حلط الله بالعلم إنه لا تجعله مثل هذه الجزء الغريضة لا يقول له أنه يطاقك في, في الصائحة وهذه من الأمور العادية لا بس إذا كان ليس الغرب الجدال والغلق عندما نتقص البيان والتوضيع أجل هذا إلى ذلك وعنك الله والحمد أشهد أن لا إله إلا أكثر الحمد لله والخلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سبع هدى قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعد ما وصاروا صحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله وانما هو الايمان والتصديق به فالشفاعه ثابته النبي عليه الصلاه والسلام يعني وهي في عرفات القيامه حينما يشد الناس بما في اللون ويذهبون الى ادم ثم الى نوح ثم الى ابراهيم ثم الى موسى ثم الى عيسى كلهم يعتذر بعض الملعبان المعروفة في الحديث ثم ينتهي الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها ويذهب يخره فاجدت في الأرش طويلا ويحمد رب المحامد لا يعرفها الآن وإنما يلهمه الله إياها في ذلك الوقت ثم يقال ارفع راسك وصل وسل سوقا واشفاء وله شفاءات أخر في رفع قوم. قول وفي درجات قوم يستحقوا درجات دونها في الجنة ويشفى أصير الله وفي قوم يستحقوا يعني دخول النار ويشفع فيهم فلا يدخلون وفي في الشفاعة وفي قوم دخلوا في النار بالذنوب التي ارتكبوها والسبايد التي وقعوا فيها فيشفى فيه بهم رسول الله ويشفى بهم النبيون والملائكة الصالحون هذه الشفاعة وشفاة اخرى الشائل شفاة فيها يعني الأنبياء والصديقون والصالحون والملائكه وحادث الشفاعة المتوافرة وكثيرة جدا وفي مناس الصحيحين في مجددات حادث كثيرة ومنها حديث أبي سعيد المشهور أنه لانه يشفع يشفع الرسول فيقول اخرجه من كان في قلب المثقال بينال من الايمان ثم المثقال نصف بينال من الايمان ثم المثقال نوات ثم المثقال جره من الايمان ثم من يمتلك من الايمان ادنى ادنى ادنى, أدنى مثقال ذره من الايمان فالله تبارك وتعالى يخرج الموحدين من النار بما معهم من الايمان ولو كان ادنى من مثقال ذره كما اعتبد ذلك في الاحاديث الصحيحه وينكر هذه الشفاعة الخوارج والمعتزله والرواقد وغيرهم من اهل الضلال وهي ثابته بالشر والسنه ولا يشفعون الا لمن ارتضى ولا تعلقوا بالعمومات يعني تتناول الكفار ولا تتناول المؤمنين يعني استقوا يوما ها لا تقبل شيء فاع ولا قلنا يوم ذلك ذات ايه شيء. يوم ذلك وكذا ما فينا نفس نسى ولا يا في نفس الشفا الضار ما تنفعهم شفاعه الشافعين ما تقول شفاعه الشافعين قالها هو هذه الأموات وسرق النصوص ثم من سنه بصير الله عليه الصلاة والسلام وصرقوا بعض النصوص القرآن التي زلت على أن الشفاء سحصل لمؤمنين الذين يرضى الله عنهم إلا من شهد بالحق وصنفع الشفاعه عنده إلا لمن أبينه وصنفع الشفاء عنده إلا لمن أبينه فالكفار لا يأذن في الشفاء فيه ولا يقبلها ابدا حتى ان ابراهيم يشفع في ابي فلا تقبل شفاعته ابراهيم او الانبياء في المنزل العظيم عند الله خلي الله يشفع في ابي فلا تقبل شفاعته لان بديل الشفاعه الخاصه خطر في ابي طالب يشفع فيه وهو في اعماق النار فيخرج الى ضحضاء من النار ولا تقبل فيهم شفاعه الشافعين فما تنفعون الشفاعه الشافعيه هذا في الكفار وأما المؤمنين فمن ملكه السماوات لا تغني شفاعه شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى من الذي يشفع عنده الا بإذنه وهذه الشفاعه الماذوفيه في المؤمنين ثابت بالكتاب اذا للشفاعه وثابت بالسنه المتوافره يشفع الرسول وغيره في رفع درجات المؤمنين وفي عدم من النار وفي اخراجهم منها كما ذكرنا سلفا وكما ورد في الحديث فهذه من بها اهل السنه وهي أصل من اصولهم يخالفون في ذلك اهل الاهواء من الخوارج والروافض واهل الباطل ويجب على كما يقول عليه أن من يصدق والإيمان ان المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه ساخر والأحاديث التي جاءت فيه الإيمان بأن ذلك الخائد وهذا جاءت فيه أحاديث صغيرة كثيره وصل إلى جلجة السواكس لخروج الدجال منزل المشيح أحاديث شخيرة ومنها ما تقول يا علي فقولوا لهم في صلاةكم في اللهم اني اعوذ لك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيار والنمار ومن الشر الحسن في المسيح الدجال، بعض الناس يصر يعني خروج الدجال معأسه شديد، ويقولون مسؤول الكؤولات، ومن أغرب التاويلات يعني ناس في هذا العصر يقولون يعني إن الدجال مو شخص، ولا أي شخص، وإنما وجه اتجاه روحي، واتجاه مادي، اتجاه المادي أطلقه على الدجال. والاتجاه الروحي اتجاهات يعني اتجاه الروح يطلق عليه عيسى والاحد متوافره في الدجال وفي نزول عيسى عليه الصلاه والسلام كما سياتي احاديث يعني من حديث ابن عمر وانس وحذيفه وابن مسعود وابي هريره ومن هذه حديث صحيح المسلم فيخرج الدجال وان كل نبي حذر من هذا الدجال وحبذر منهم محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن خبوه وسأقول لكم شيء ما قاله عن قبلي إنه أعرض العين اليمنى يدخل معاه جنة ومعاه نار نهر من النار ونارنا الجنة كما يذير الناس نهر الجنة نار ونهر النار جنة كما يذير الناس فأمر صلى الله عليه وسلم إذا رأى المؤمن النار الذي يرى الناس أنه نار أن يشرب منه ويساطع راسه ويغضب عينه ويشرب منه فانه مام بد ذلك والجنة الجنه سؤال الناس نار والعياذ بالله قال إني لا أعلم بما مع الدجال منه فرسول يعلم اكثر من الدجال من الدجال يعلم ان هذا نهر من النار وهذا نهر من الجنه من لا لا الجنه والعياذ بالله ولكن الرسول يقدم هذه الحقائق هذا معجزاته على ما خطبتنا عليه الصلاة والسلام وبالمناقبة في سياق أحادث الدجال قالوا الرسل ذكر الدجال وخصط فيه ورص فتحدث الناس بهذا في وانهمته فيه ثم قال الله عليه الصلاة والسلام أنك تحدث الدجال وخصط فيه وربقاسه وكذا وكذا فقال غير الدجال أقوطني عليكم لان الدجال فكتب على جفتي كاف كاف كفر كفرات كافر بادره يكره المؤمن الذي يخطب والذي لا يخطب الاخلاق قال واضح انه كافر خلافه يدركه لابس باس لباس الاسلام باسم الاسلام نحن نشعر اسلامي هذا يضر اكثر هذا يضر اكثر غير الدجاج اخوفهم من عليكم الدجاج هؤلاء المدرسون والكذابون هم كثير حذر منهم ربط الله اساسا وسلامه وان عيسى ابن مريم عليه السلام ورد في في مثلها. ينزل فيقتله بذاب الرزق ورزق الاحاديث الصحيحه انها في صحيح مثلهم ينزل عيسى عليه الصلاه والسلام بين يديه على كتفي الملتين بين مهرودتين يعني حلة يعني الحله المصبوغه بالزعفران والورق المهرودتين واضحه كتفيه يعني على ملكي من الملائشة وينزل بالمناره الشاركية لماذا ثم يستجه إلى المسلمين ومنهم يستجه الى تصل الدجار سيقتله قارك الله وسيثلط هذا المسيح النبي الرسول على المسيح الدجار وتثبت المسيح هذا ومنها السياحه وتسميه الدجال ايمام السلحى وهذا نبي رسول وذاك ساذب دجال هذا المسيح الدجال وهذا المسيح مثل مريم عليه السلام، والسلام فيهدفه الله على يديه وبعد قتله يعني يعشي نزيه يأجود ومأجود فينحاجهم عيسى إلى جبل الصور، ثم يهلك الله يأجود ومأجود يرغب إلى الله عيسى وأصحابه وقال يبعوذ الله تبارك وتعالى فيهلك هؤلاء يهلكهم الله تبارك وتعالى في السلسل أظلم وسجهم منهم فيجب الله تبارك وتعالى إذخ الله في رنس عناك البخ تحملهم في السربيين تحملهم إليهم إن شاء الله فتربيهم و ينزل الله بطرا يعني غزيرا سيداً أظهر زلقه مثل للرآة اللظيفة ثم يأمر الله بركاته الأرض أن تخرج حتى تكون الضمانة يتكشل في أمين الناس و يستبدل بالتحشياء الناس و يبارك الله في الرفض و اللبن حتى عند اللقحة اللقحة من الإبل يتكشل في أمين الناس و حتى إن يا على من البقر تكفي كثيرا من الناس واثلا وال اللّقح من من الذناع تكفي من الناس الله ثم بعد ذلك كان يوصل ريحان إلى قوم عيسى قيلة قيموت ثم بعد ذلك شرار الخلق يتهاوى يوم تتهاوى الحمر وعليهم تقوم الساعة وهذا من علامات الساعه الكبرى من اخرج الدجال ومن الجور عيسى ومن اخرج الدابه ومنها, ومنها في العشاء المغرب هذه سله سبع وهي من الايه الكبرى وان عيسى مما ذكر والايمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر اكمل المؤمنين الإيمان أحسن الخلقات فالايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارب أو تقول ايمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيه هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشاركوا الخوارج في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ولكن عندهم ما في لا يجوز ولا ينقص لان ابن جانبنا المسلم الكبيره خارج من ويقابلهم المرجئه القاء الايمان والتصديق بالقلب القلب فقط او المعرفه كما عند الجهليه او الى ان تصديق القلب كما عند غلات و عند مرجع الفقهاء الايمان اعتقاد وقول قول من القلب وقول باللسان ولا يدخل عندهم العمل في مسمى الايمان اما اهل السنه فاعمال القلوب واعمال الجوارح داخلة في مسمى الايمان بعد تصديق داخله في مسمى الايمان فالايمان يشمل يعني الاعتقادات وعمال القلوب من خوف الله وحبه ورجائه والرغم إليه يستوكل هذه كلها من عمال القلوب وهي من صميم الايمان ولا يقوم الإيمان إلا بها ولا يخبو الايمان إلا بها وخلالت عمال جوابه من الصلاة والصوم والزكاة وسأر التساريخ والجهاد وما شاكلها لهم حتى إن الأدى لمرء والطريق من الإيمان الايمان ربعا وسبعون الشعبة فالها لا اله الا الله وأدناها إماغة الأذى من الطريق وهذا الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالأسيان يزيد إلى أجوث الأمثال الجبال وينقص إلى أن يصل إلى أدنى من فالبضل الإيمان مرجع عندهم إيمان لا يريد أن ينقص لأن الإيمان ستصديق فقط عندهم إيمان الصديق وهو لا يقبل النفس اذا اثر عليه نفس انتهى وخلص له من الايمان فهو لا ينتهي لكنه يستوي في هذا الإيمان عندهم ما يتفاضل يستوي فيه اخجر الناس واخبث الناس مع الانبياء والصديقين والملائكه هذا ضلال ضلال كبير كما يقابلهم في الضلال الخوارج الخوارج فغلاه المرجئه شر كبير لأنهم يهدمون كريئة الإسلام بهذا الاعتقاد الخبيث والخوارج فبشاء لأنهم يخسرون الأمة يخسرون الأمة ويرسل عليهم السيوخ يستطيعون بمعهم واموالهم صنوا يجرى الناس في عندهم جنا صار كافر صار كافر عندهم هذا كذب وضاله السوق لماذا يقيم الله الحدود على السارق والصالق والصالقة فقط عليهما جزاءهما. لماذا يأمر الله قمة الحدود على من يحبون الخمر؟ ولما جاء ذلك الذي كان يحب الخمر ويصلي فقال واحد منهم: أعلق الله ما أكثر ما يصلي. فقال صلاه عليهم من يحب الله ورسوله. مؤمن قام عليه الحد يقصر يكون قمة الحد عليه صار له. لذلك قال الله إذا جنى قم على الحد. يقول كفايا له أن الكافر من بدلينه يقتلوه فارتكاب القبائل المرزلة وشلب الخبر والقفر وما يكون أخذ البالع السبائل عظيمة وشديدة جدا وجريمة للأول الإسلام لكن لا يخطره الإسلام يكلم عليه الحد ويقعطبه بالآخر بهذا الإسلام بقدر ما يشاء الله ومن بقدر ما يستعد لكن لاخذ أخذ الإسلام ولا أخذ أن يخذ هذا المذنب من النار الى الجنه ومن ترك الصلاه فقد سفر ترك الصلاه فقد سفر هناك ادله كثيره اخوه لمن يكفرون ترك الصلاه وقوية جدا ويقابلهم من لا يكفر تارك الصلاه ولهم تاويلات لهذه النصوص من ادله من يستغفرون فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لاخوانكم في الدين فلا تحصل بقوه الا بعد الدخول في الايمان واقامه الصلاه وعنفاء الزكاه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم فلا يخل سبيلهم ويرفع عنهم الشرك الا اذا امنوا بالله واقاموا الصلاه واتوا الزكاه هذه قويه جدا وصغيرة منها ترك الصلاة بكبر وبين العبد والكفر خط الصلات بين العبد والكفر والشرك خط الصلات فأمر الصلاه عظيم جدا وهي عمود الإسلام و كما من الحديث عبد الله الشقيق كما أشار عليه أحمد وليس من الأعمال شيء صرف كفر في الصلاه فأحمد في هذا هذه الرسالة ذهب إلى تفسير دار الصلاة واحتج بالحديث واحتج بقول عبد الله شقيق عبد الله شقيق ليس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ليس عندهم شيء من الأعمال فضو كفر إلا الصلاة. والتفصيل في اليوم. أن جماهير اهل العلم الصحابة غيرهم. ذهبوا الى تفسير خالد الصلاة لذهب جماعه من الائمه بل ذهب كثير من العلماء الى تفسير من ترك واحدا من غير الاسلام ولأحمد لاحمد من هذه الاقوال كلها يعني من ترك الصلاه فاغر او ترك الزكاه فاغر او ترك الحج فاغر له قول من هذه الاقوال له في التكثير لهذه المباني وله قول لا الا إلا الصلاه خلافة والذكاء يل له قول من تكثير خارفة خلافة وله قول من تكثير خارفة خلافة لأن الأمور شائسة وأمور خطيرة بارك الله فيك فيها للجانبين قوية فيحضر الإنسان في شئنا يعني اختلاف الأقوار اختلاف النظر وإلى آخره الشافع ابن مالك ابو حميقا عندهم ليسوا بشافعي وهو قبل ذلك هم مجمعون اذا تركها جحودا فهو كافر اذا تركها جحودا فهو كافر بالاجماع واذا تركها تكاسلا وتهاونا فمن سمعتم كفروهم ولو تركوها تكاسلا وتهاونا كفروهم و الشافعي واحمد في قول له ويستطيعون هذا يرون أنه لا يكفر إلا إذا تركها جسودا لها أما هو يعترف فهذا اختلف فيه منهم من يرى فصله يستثى إذا ترك صلاة الظهر فقال له الصلح إلا أن يكون يقتل أقصر الصلاة يقتل يقتل حدا يقتل حدا وعند من يرى أنه كافر يقتل كفرا لأنه كافر لكن بقي الدين واخرون يرون ان قتله حد وابو حنيفه من بين الا يمه يرى أنه لا يقتل يرى انه يحدث وينخس ويعذب حتى يسلم وخير هذه الامه بعد نبيه ابو بكر الصديق هذا قبر الصحابه قبر الصحابه ثالث بكتاب الله وباسمه رسول الله وبإجماع المسلمين غير اهل الضلال من الخوارج والراب فالقرآن أشاب بهم وبين منجلتهم ومقالة من القرآن ومقالة مرحبا وتعالى والسابق والأولون من المهاجر الأنصار والذين تتبعوهم لإحسان رضي الله عنهم ورابوان وعد المجالات المسجل في حساب العالم وقال وعد الله الذين نعرف لا يستوي منكم من قاتل شركه شركه لا منكم من قاتل من قبل فتر وقاتل لا يستوي من انفق من قبل فتر وقاتل الا اذا اعظم داله عند الله ها؟ من الذين أنفقوا من رادوا وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى فالذي انفق من قبل الفخر وقاتل من السابقين الاولين وعده الله الحسنى والذين انفقهم بعد وقاتلوا وعدهم الله, وعده الله الحسنى كلا وعد الله الحسنى ومحمد رسول الله والذين معه اشجاع وتصافح بينهم تراهم رخاء سجدا ترون صبرنا الله ربنا فيما هم في التوراه ذلك مثلا التوراه والانجيل شماعهم في مجرم أثر الثلاث شمرعه فجرع أخرج شطأه شماعهم في مجرم أثر الثلاث ذلك مثل الثورات ومثلا في الإجيل فجرع أخرج شطأه فآجره فاستغلب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار غير من الكفار ودخل ايضا في سورة الحديث الله خبارة وتعالى الذين المقرأ المذينة اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون صدرا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبعوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاله مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خفاكه ومن يوقف سبحانته فاولئك هم مفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا وصلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا خجأت في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إن نخرعوا بالرحيم فأعداء الصحابة من الرواتب والخوارج ليسوا بالإخوانهم بل ملوءهم انتلأت بالغل والحكب فأعداء أصحاب رسول الله ومن آخر هذا الغل الخبيث والحكب في ايه؟ ظهر على اسنتهم وعلى اقلامهم تفسير الصعابه وذمهم والطعن فيهم واخذ مالك من قوله ليغير بهم الكفار ومن قوله يا والدين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ليس لهم نصيب في شيء يعني الشيء لمن ياتي من بعده نتربى عنهم ويعز منزلتهم ويدعو بهذا الدعاء ربنا اغفر لنا وللاخرين اما لياتي عنهم ويصبهم ويفصلهم فلا يتحققون من الفاء وقد يدخل في الكفر بالله تبارك وتعالى كما قال ليغيب ابن الصفار فلا يختار إلا الا كاذب والعياذ بالله وعلى كل حال يعني في تفاصيل الخوارج ثم عمر الخفاص ثم عثمان ثم ورد البخاري كنا نعذى الخبر الثلاثة ونقول ونقول الله اي أوباقر ثم امر ثم أثمان ثم نبتل ثم من مجموع النصوص والفضائل السفيرة التي وردت في حتى علي رضي الله عنه ومن واقع ذي في الخلافة فضل أوباقر ثم عمر ثم أثمان ثم علي وثانا في خلاف بين اهل السنه إلى شبط ايم أفضل علي عثمان ثم انت هذا الخلاف فهذا الخلاف مع أهل السنة بعد ذلك على هذا الترتيب أفغر الناس أبو بخل ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بعدهم العشرة فنبشروا بالجنة وهم الزبير بن الأوام وصالح بن عبيد الله عبد الله بن عوف وصعيد بن أبي وقاص وصعيد بن زيد من عمر بن نفيد هؤلاء منكمل من العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد بهؤلاء بالجنة ونأسف لهم بفضلهم ثم ما أتنه بالصول للصحابة لأن الله وعدهم جميعا من وعدهم الله جميعا بالسفنة فهمت ان شاء الله في الجنة جميعا ان شاء الله وهناك نصر رسول الله على أهل بدر وقال لأن الله طلع على البدر فطال ما شئتم فقد رفضت لكم ومعناها هذا هو أنهم لا تقوموا بإثناء في المرسل خلابت لا يدخل أحد من أهل عيسر ممن باعته الشجره الشجران باعته النار احد ممن بعد أكس الحجرة يعني أهل سبيلية ونحن نرطبونها كذا أفضل الصحابة هؤلاء العشرة يعني أول أربعة ثم العشرة ثم أهل بيئة العقبة ثم أهل بدر ثم أهل بيئة الرضوان ثم بقيه الأحباء رضوه الله عليه ويتفاوثون في الفضل كما سيذكرهم الإمام رحمه الله ثم بعد هؤلاء ثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف وشأم بن وقاس وسعيد بن زيد بن عمرو بن لفز ذكره نساد وفي بعض المساق تعيد وعلى كل حال أحدهم يكمل السفة كلهم يصبحوا في الخلافة شقة جدير وام أحمد ليه في الخلافة لأن عمر رشح هؤلاء من اختار من هؤلاء من اختير منهم حديثا تجد واحد من ترشيح عمر هؤلاء الخلافه ان كلهم ائمه وكلهم يصلحون الخلافه ونذهب الى ذلك, ذلك الى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله حي واصحابه متوافرون ابو بكر يعني نعد يعني يفضل اصحاب محمدين على هذا النساء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نصر ثم من بعد اصحاب الشورى اهل بدر يعني هناك ايضا كما تعرف اهل السنة من دراستهم واستقرائهم لفضائل ابي وهي كثيره جدا ومن واقعي البيئه واختيار الصحابه له ومن ضيعه اللوم جاءت الترتيب رابعا في الخلافه ورابعا من الفضل ثم من بعد اصحاب الشورى غير اهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار بعض الناس يقدم أهل بيعة العقبة على أهل بدر و... يعني أكثر الذين بيعة العقبة هم من بدر أهل بدر من الأنصار من اصحاب رسول كل على قدر الهجرة والسابقة أولا فاولا فالبدريون سواصوف بينهم وأهل بيعة العقبة سواصوف بينهم والمهاجرون يتخاصم فيما بينهم والانصار كذلك ولا حسب ما اتاهم الله من الفضل والعلم والغناء في الاسلام بالمال والنفس ثم افضل الناس بعد هؤلاء يعني بعد العشرة وبعد اصحاب بدر وفيئه العبيديه وغيرها ثم افضل الناس بعد هؤلاء اصحاب رسول الله القران الذي بعث فيهم كل من صاحبه سنه يعني هؤلاء في الحظة من أولئك ومن مشاركة بالبهاد ومن مشاركة بالبذل فهم دون أولئك من لكن يحتل من وحدها منزل عظيمة لا يلحقه من بعده من التابعين مهما عندهم من الأعمال كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رعا فهذا تعريف منه للصحبة وبماذا ينال الصحابي هذه المكتبة فلو رآه فقط في لحظة حصلت له الصحبة قبلا إلى صحبة سنه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة وتعريف الصحابه مع عرفتم تعريف صحيح ومن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما فعل الإسلام راى حتى لو لم يحدث عنه وهو صحابي ينال هذه الرشده العظيمه ويدخل في حداث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوجدوا لنفسي يده لن انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا احد ان شاء الله يدخلون كلهم في هذه المسطره العظيمه يقول فهو من أصحابه يعني ولو رأى له من الصحبة ألا قدر ما صحبه يعني إننا الحبه من الصحبة لا محالة ولا قدر ما صحبه أو بكر عمر وعثمان وعلي مهاجرون وعاتوا في المدينة لذهر طوير وجاهدوا معه وأنططوا إلى آخرين هم الأفضل مغيرين وهكذا وهكذا إلى آخرين من دخلوا في الاسلام بعد فتح مكه ولا ولا واحد منهم ساعة او لحظه فانه يدخل له في اداه الصحابه وينال شرف هذه الصحبه يقول وكان سابقته معه او له من الصحبه الا تجد ما صاحبه وكان سابقته معه وسمع منه ونظر اليه نظره فادناهم صحبه هو افضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الاعمال فادنى صحابي لا يلحقه افضل تابعي ولو جاء ابد كل الاعمال وانواع الخير لا يلحق الصحابي في هذا الفضل لانه اذا كان الصحابي لو انفق احدنا مثل احدا ذهبا ما بلغ مرجعي ولا نصيبه فما تجتهدنا في الاعمال لا نلحقهم ويوم مد كيف إذا بذل ماله نصحهم كيف يبذل ماله ومن ومن الجيش ومنهم من يبذل الشطر مالي ومنهم من يجهز الجيش الخرس مال ومنهم ومنهم فبذلوا امواجهم واموالهم في سبيل الله فهذا يعني لو قدم تمره أو قدم نصف مد او قدم ما تلحق ما من شاء فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذا لا يعرف قدر الصحابه وينبغي ان نعرف لهم منزلتهم ونعرف لهم قدرهم وانهم افضل الناس بعد الانبياء وما عرفت البشريه مثلهم في كل تعني ما عرفت مثلهم ايمانا ويقينا وإخلاصا وجهادا وبذلا وتضحيه فتح الله بهم القلوب فتح الشعوب استناره الامه بما بلغوها النبي صلى الله عليه وبجهادهم في في هذا الدين يستحقون منا كل إجلال وكل احترام والله من أجلهم يوالي ومن أجل يعادي ومن هنا من تكبير اهل السنه لهم قال من سكنت صحابيا واحد فوز الدين انتصار بس كان السبب في الطعن في الدين ومن سكنت صحابيا فهو الدين الحديث هذا يكون ابن حط ولحمايه اعراض اصحاب رسول في صلى الله كيف وقد رضي الله عنه كيف وقد وعدهم بالجنه كيف وقد دساهم انجلهم هذه المنزله العظيمه وعرفها الصحابه بعضهم لبعض بعض. وعرفها السابعون وعرفها علماء الامه الصادقين عرفوا هذه المنزله ويبقى الغثاء والجهل والظلال والجنازله في هذه الهائله هؤلاء هذا علامة علامه النفاق حب الامثال ومن غلا من علامه الايمان حب الانصار فكيف بالماجر والماجر لا شك افضل من الانصار فحبهم ايمان من باب اولى وبغضهم العباد من باب اولى وكيف اذا بدا البغض والعداوه لابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه واخوانهم من شداد الصعابه لان اتباع من الشباع اخواننا البغض ما شاء الله رجل سماج يهودي مدرسة ابن سبأ أفضل مدرسة محمد على طريقه الروافض والخوارج قبضهاهم الله وكلهم خرجوا من مدرسة ابن سبأ الروافض والخوارج خرج على أسماعه بعد خرج من الروافض والخوارج وهم كلام ابن سبأ جميعا فألا مذهبين قبضهاهم الله ما شاء الله ابن رباح ابن سبأ اخرج ناس ما شاء الله هم المؤمنون ومحمد ما خرج أحد إلا ثلاثة أربعة او عشره على حسن ما يكون مرادف والسمع والطاعه للائمه وامير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافه واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفه وسميع امير المؤمنين أتكمل طاعد من هذا الصفحة أمير مين بالرمضان أو خادر ما يجتمعت عليه الأمة وصل إلى مصرة الخليفة وصل بالكيس خرج على أيام قبله وتقدم عليه ثم قام الجهرسون لازم يخرج عليه لأنك إذا خرج عليه مرة ثانية تخرج المرة ثالثة أو تخرج الأمة في إسراء من خارج إلى خارج لا يعني الأصل لازم يخرج فإذا خلص الله على هذا الانسان مخرج عليه وانتصر عليه وقضى على دولته وقام على انقاذه دوله جديده يجب ان يضعه مثلما هذا الحد ويسمح لهذا المتغلب فهو يصير به مساوئ جاء عن عن طريق الاختيار والشوره والبيعه او جاء طريق الغلبه وصل الى الامارى المختلفه اسمح بشوكه واسمح بقوه واسمح بارق تقتل له الذي اقتل له وتحقد دم المسلمين فهذا سواء كان برا او كان فاجرا كذب له الطاغى عندما قام احمد انظر البخاري انظر ان الإسلام الاسلام جميعا يذغون هذا أصلا من اصول الاسلام فاعثالات المسلمين أصلا من اصول الاسلام وسواء كان برا او فاجرا الخوارق وهواف وغيرهم غيرهم قد يثقونهم اذا كان برا وقد لا يثقونهم اذا كان مبخر مبرا عند الرواصد هو مرض بر, بر, بر بارك تبارك عند الرواصد وعليه بر عند الخوارق لكن في, في العموم لا يخالفون فيها قول بر لا يخالفون في الاتي الصاعد لكن يخالفون في الفاضل الخليف الفاضل الجائر الظالم الفاسد هذا ما جاء لم يخرج من من دائره الاسلام فلا يجوز اخرج منها بحال وورد بذلك احاديث كثيره منها قال فاللذيذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السم والصاحب استهدف منه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على السم والصاحب في العسر واليسر والمنشق والمكره وعلى اثره علينا وأن لا ننازع الامر اهله حتى تروا كفرا بواحا فلا يجوز الخروج عليه مهما بلغ من الكفر وخماس حديث ام سلمه رضي الله عنها ان يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتذكرون فمن أنكر فقد خلّم، ومن كره فقد بلي، ولكن من رضي وتابع قال أهل يا رسول الله قال لا ما خلّوا لا ما خلّوا فما دام يخلّي النذير خير ما لا يجوب الخروج عليه كيف إذا كان يخلّي ويتقوم ويقف ويصل وأؤمن كل هذه الأمور للمسلمين والأمن لهم الصلاح راي كيف هذا؟ أين نحن الآن؟ يعني الثوريين موجودين الآن. أينهم من لا ما خلص. الرسول منهم لا ما خلص. مع لا خربوا كثير من الإسلام. خربوا كتيبة إبراهيم. يقول لا ما خلص. ما قال لا ما أتى الصلاه وآتوا الزكاة وحجوا وإلى غيره الزكال مصطل لماذا؟ لأن الخروج تفضل عليهم خاسب وضياء إثناء وضياء المسلمين وإهلاك الأمة وإهلاك الحق والنفس وإثناء الأعراض وإذبان المسلمين وإضعاة حتى يصلحوا اللقمة الثاغية لأدائهم فهي تفضل خروج خروج خروج خروج قروج الان خلو بالآن يحوظ هؤلاء الثوريون الآن قبض لهم دول عن طريق الانتخابات وعن طريق انتخابات وعن طريق كذا ماذا صنعوا ماذا حتى كل شيء من الشعارات هذه يبعد الناس عن طريق بل بيديدون على ال الفقراء الآخرين من حديثين لعقد مؤتمرات وحدث الأديان وتشييد الكنائس وتقريب النصارى وإبدال المسلمين وإختيارهم. وإذناتهم في دين والله وصلوا بالانتخابات وصلوا بالانقلابات وصلوا بشكل وقائل وشارك في وزارات ماشي كل كلام فارغ إذا لا نفق هؤلاء هؤلاء همهم الوصول إلى الترافي بأي حال من الأحوال ثم بعد ذلك يجب انظهورهم وين والمسلول كما جربتم وعرفتم هنا وهناك دلقاء كثيرة دلقاء كثيرة فارخ الله فيه. صباحي عندي مو انتظار ذكر الاذان كيف عليه شيء اي ولا اي اي ما هذا اذا الحكمه في توزيعها هذا الشارع الحكيم الرحيم الرؤوف السجاع البطل والذي يرد القوم على السجاعة لكن هذا الباب يقول اصبروا اصبروا ما ما رائسها الى الصبر اصبروا اصبروا اصبر هنا احاجه حقوقها لكم حتى سجل عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خاف بني اسرائيل تسوسهم كلما هلك نبي خلفه النبي وانه لا نبي بعد وستكون خلفاء فتكتب قالوا فما تأمرنا قال فو من الوفاء ببيعة الاول فالاول واعطوهم حقهم فان الله سائلهم عم الترعاه كيف أن الله سألني الترعاه مكان حاسبوهم شوروا عليهم خروجوا خذوا حقكم كان بعض الثوريين من شبار هؤلاء الثوريين يقول ما أنسى المخرجة من السماء ناقص أكثر من أجمع أيها الجماهة خذوا حقكم بأيجيكم إنه لم تسدق إليكم أي يد هذا الحق الرسول يقول من أغير على ذي الله وعاية الأمة والله أغير الناس رب العالمين صاف الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم قال سعد والله لأنا لا أغير منك والله أغير مني قال سعد أرأيت إلى وجهت الرجل مع زجسي عاتب بأرض آسرس والله لا أتركه لأبرنا بالصيف بل غير مصرح قال أتعجب العير سعد والله لأنا لا غير أغير منه والله أغير مني من الحجر ذلك حرم الهواش فالرسول غيور على دين الله وغيور بارك الله فيك أنت كيف تشغل من الكراكة وانت واحد تغيير منها ما فيك الوسط بيننا وما هذا ما هذا يكون تعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عم نسترعاه مو أنت تحاجبه نتعرف بالمعروف انت ما أولا أبي سواجبك إذا سمعوا أولا أبي سواجبه. عليك بالصدق ما دام يصلي حينما نقول هذا عند انفسنا لكن هذه ثقيله يخو على مكان هؤلاء وشاقه على نفوسهم فلا رب لا يؤذنون حتى يحسنون فيما ما الناس ثم لا يجدون في أنفسه حرجا مما طلبت يصلي ينادون الحاكميه ثم لا يحسنون الله ولا يحكم رسول الله اهل البدع يقوم بالحلول ووحده وجود ويكفر الامه ويقول إذن خلق القرآن وضع لا يحكم على الإعجاب الله ولا يضرن الرجوع إلى حاكمية الله مثل هذه القضايا فهم من أبع ذنب لا أحكمية الله لا أحكمية الله وهم من أشدنا تتمردا على حاكمية الله وعلى الحن احتكام إلى رسول الله, الله هذا الحديث هذا لحظ هذا يعني تأييد القصار والملاحظة بعدين عنيد وهم قال قرار المسلم إنما ستكون بعد أثرة هذا عبد الله المصطفى وأمور سكننا أثرة سئذ بالعموال بالمناحي يحوزه له ولم يأجده من أنصاره وحاشيته وأقربائه والناس في فقر ومساعد ماذا أصنعه هذا ظلم هذا حضور ما أنزل الله ما الله ماذا يقول الرسول الذي انزل الله عليه وبدل مَحْسُمَّ نَسَلَّفُ وَلَيْكُمْ أَسْلَى اللَّهِ ما ليه قدير صلى الله أنتوا أعرف بكتاب الله وأعرف بدين الله من رسول الله ومن صحابته الكرام وإن أمنة الهدى في كل زمان ومكان فإنها ستكون بعد اثره وامور تنكرونها أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل قالوا يا رسول الله كيف تأمر من ادرك من ذلك قالت أدون الحق الذي عليكم وستسألون الله الجريح مصدح الطابق ومراهرات تقول هذا بالإسلام والآخر. إذا كثر المهور جفأت يوم قامت المراهرة إذا كثر حمامهم الآن دول سوء ما تأخذ أكثر دول سوء ما تأخذ منهم إذن كبير يستغل أما هذي دولة يأخذون ويستأثيرون بالنسبة لا يأخذون شيئا بالدولة الأمة هي الثفافة ويصفروا أنها هذين مرضوا الصبر لا لأنه إذا قال خرجوا حلقت الأمة فما في إلا أن يشدهم إلى التأكل والحلم والصبر والتويخ من أجل لحفاة على الإحلام وحكم دماء المسلمين وحيانة أعراضهم تؤدون الحق الذي عليكم أدوا الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم وبعدين قال الأنصار انكم سترقون أثاراً بعدين الأنصار قاتلوا معهم فبوا الدار والإيمان جاهدوا وناضروا وفتحوا الدنيا. ماذا قال لهم هذه. الان الآن جناس يقتفون مال جهود الأنصار هذه. هذين جلوا مية جاي أسلموا كثير منهم بعد أن يخفش ها؟ من أبو الزجال معاولهم كلا كلا ويجب عندهم أولادهم دارك الرقيق فأثروا بالعمل هذه رضي الله المعظمات وخالفها أولاد لكن بل مروان يعني حصل عندهم ظن حصل عند الشب الاستباد وكانوا أخصروا صراف العصر أخصروا صراف عرفاتها وحصل عندهم خدم وما هذا أدرسهم الصحابة وكانوا يسدرهم وجاءوا إلى أنصف أجاب يطار ويطار فك الدماغ وينهب الأموال ويسأل ويسأل ويسأل ويسأل أشد من حكام الان أشد دولة أنظر أنظر قال لي الأبواب من الخلق ولم الغلب ماذا يسمي الأفضل؟ أما جاء خوضوا ويسألها واحدة يحبط ويسفك الدماغ ويسألها قال اصبروا لا يأتي العام إلا ولديه بعد أن يشرم لنا أما هذا من الصبر إيه؟ أخذ بتأليمات الرسولة والجيات الرسول خذف يعرفوا هذا وهذا العقمة ابن واعي عن أبيه قال سأل السلمة بن عزيزة جوحي رسول الله فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم ساله فأعرض عنه ثم ساله فأعرض عنه فقال فقير ماذا فقال يعني ماذا كل يوم فقال بالجلال قال فجد قول أسهد بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم قد يفهم القارئ من هذا النص أن هذا قول أسهد بن قيس ها لو يفرد أنه قول أسهد فقد أكرده رسول الله أنتم تعلمون أن السنة قول الرسول وسعر وتقيه لكن جاء من طريق اخرى بعد هذا قال رسول الله قال رسول الله اسمعوا وأطيعوا فانما عليهم ما أحملوا وعليكم ما أحملهم كيف؟ هم الله يسألون حقهم ويمنعون حقنا ورسول يعرف يعرف يعرف كل ما يسألون ما أعجب هذا السؤال لان يؤدي إيه كتن فائطة وجهة فقال اسمعوا وأطيعوا فانما عليهم ما أحملوا وعليكم ما أحملتم يحدث أم سلمة يعني لا ما اقاموا في الصلاه تتعرفون وتنكرون فمن عرف فتددئ ومن كره فقد كذب ولكن من رضي وكابه فانت اذا انكرت بقلبك قال مسلم بعده قال من انكر بقلبه وكره بقلبه فجعل مسلم الانكار بالقلب والكراهيه بالقلب على فمن عنده هذا الحال طبعا هناك حديث اخر مره مسلم بكره غير يده سيلا يصحن بالإنسان سيلا يصحن بقلبه وذالس أقصطهم الآن العالم ما لا ينسب بعض الإسلام إما خالق، إما أي حديث لكن يكره بقلبه عبيل جاثور مجامل مداهل فإلى آخر إسلامات خلصوا الله ما أقصدوا فإلا عن الشيوعيين هذه الأسالب لا أقصد بإسلام هذه الأسالب الشيوعيين والثوريين البعثيين والقوميين والاحزاب النجسه كيف يكرم به الشاب علماء الإسلام واهل الحق واهل السنه والجماعه المتمسكين بتوجيهات الرسول الكريم مثل هذه ومثل تقريرات اقمه الاسلام النبي مالك الشافعي واحمد بن وغيرهم وغيرهم الاوزائي والثوري كل هؤلاء اخروا يعني حكومات عندها أخطاء وعندها خرافات وعوصمها جرى في أهد الحمد ومع ذلك جاء مجمعه أراضي يعني دولة تدعو إلى تعطيل الحفاظ إلى مذنب جهب مذنب الكفر الكفر عند أحمد وعند أليس لذلك اللقم كانت ومثلت الكبر ومع ذلك جهب من دولة الإمام أحمد وقال هذا فيه فساد وفيه الضر الاسمين وفيه جره شك؟ ليه ما قلت أحمد يبان أحمد عمير ها بارك الله فيه الثلاث الأكثر جاهزة الأجلة وقاوم الخوارج وقاوم أهل الكتن المؤسسة وغيرهم هم لأوا جراسيب ملأوا لا يعني والله يحارف أهل السنة بأساريب الشيوعيين والبعتيين والقوميين والاحزاب والمنحدة كيف تستخدمون هذه الأساسيب في حق المسلمين وكيف ما تأخذون بهذه الأجلة وكيف ما تؤجرونهم لهم عندهم هذه الأجلة أنا الآن ما رأى هذا أرد ما تفر في البواحد أنا ما تفر انت هبت المساب الخوائي وكبرتهم كنت أقول الآله أخيط لك تبقيني هاتيني يا أخي أن تسمع لقول الرسول ما أقابوا الخلاف ما خلوا حتى أتروا صوراً بواحد الآن ما عرفنا عالماً معتبرا قال يعني في بعض الخفام يعني الشيخ من بعض تعرفون أنه كفر بعض الخفام وبعضهم ما كفر بعض الخفام من المنسخة بالكثير لكن بعض الخفام ما يزال هداء الإسلام وإن عربوا في نفس السلام ما أتكفرهم هل هناك مثلا عالم معكبر من أهل السنة من الأندهي الناس قال لكفر خلان خلان من الحكام الآن لا تجيب إنه السفهاء جهلة وأخلاف المؤسسين والخوارج هم اللي كفروا كافروا وكفر كافروا كافروا كافروا اللي كفر الحكام وكفر الشعوب واللي والجيش اللي كفر الحكام واللي كلها مكتمدة من مجرسة الذي هذا اصول السنة وتعلق بالأسطول أهل الضرار جميعا ما أصل تأثير إذا تدني أكثر وما أصل من أسطول أهل الضرار إلا وهدمه ومنها تخصير الأمة ومنها الأصل الذي لم عليه هذا التخصير إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إيمان إما إيمان ليظلية وإما كفر بس إما إيمان كفر أما إنسان عنده معاقل يتأثير ولو جزئ إياه اذا اطاع مشترعا في الدين يتفقد خطا وخرج من الدين هذا هو الخالق وصلنا الى هذا الحد فنحن نامل الى الشباب ان يتفقهوا الان ان تفتخر بالنصوص والادله وتبين بلاله هذه الرجل ما يقبل منك يقول حق ابوا ان يبحث عن حق يا اخوان ابوا ان يقفوا موقف العقلاء من هذه الفتنه التي ضربت أطنابها في من سارت ومغاربها وحيرت سباب الأمة وضولت بل قولهم وضربت بعضهم ببعض وغرفت العداوه والبغضاء ما يريدون يتبصرون ويدرسون الأمور ويعرفون من يقودهم وما هو منهجه وما هي عقائده وما هو فهم الإسلام لا يريدون هذا لا يريدون هذا جعلوا أصابر عن فؤال أماما أستغفروا في الألم وأصرروا وإستغبروا في والله أقصدفوا هذه المشاركة الكيلة فنحن نقول هذا الكلام إن كان فيه قوة لكن حتى يستيقضوا إن كان عندهم أقول إن كان عندهم احترام الاحترام لنصوف القوة والسنة وللسلحة أقصدف عندما يتعطلوا في هذه الأمور الأظيمة الخطيرة التي وصلت فيه الأمة إلى جراجة المشاركة على يد سيّد كطب أدوائي نحن الآن اتفذنا على هذا الأصل لما يحيط به إذن الشتن وحضر هذه النصوص فإن أدين الله بها إلى أن نلقاه ولا يمكن أن يجرنا صاحب هوى ولا صاحب خراف إلى خلاف هذا المنهج بعدها والغزو ماض ما ايش في؟ خلونا نكمل والغزو ماض مع الامراء الى يوم القيامه البر والخاجر ما دام الجهاد ماض الى يوم القيامه فيجب ان ياهب محترهه الامام البر او الخاجر وفعل هذا الثلاث قائد المبارا والاوزاعي واحمد بن حنبل كان يخرج وغيرهم يخرجون إلى